بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قَالَ رَبُّهُ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى ٱ ٱلَّذِى مَنَوَّعَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثرى وَإِن تَجَاهَلْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ تَكَذِّبُ حَدِيثَ على النار هدى فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن كاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآبٌ وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نخلا إذا أوحينا مَا قَوْمِي فِيهِ فَتَابُتُ في فَقُلْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِسَاحِلٍ يَخْذُعُ عَدْلٌ وَعَدٌ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْ وليت طول صنع عيني اذا تمشي اختك فتقول هل كلكم على ما يقولوا فقدعناك الى كي تقو عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين لمدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تني هَبَ لِي أَخَا مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا أَنَّهُ لَن يَسْتَطِيعَ الْكِبَرَ رُطَ عَلَيْنَا أَوَيْ يَطَغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَلَى فاتياه فقولا إِنَّا قَدُ وُحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى شيء خلقه ثم هدا قال ارضى مهادا وسلك لكم فيها سرلا وأنزل من السماء لَقِنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَأَيْنَا هَآيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ تَنَالِ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَاتِيََّنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَدَعْ عَن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قَالَتْ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ﴿27﴾ أُدُّ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَ أبى بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى قال بلى لقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل ما لا تخف انك انت لعله والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوك يهد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى بِأُولِ الْقِيَاسِ سَجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا عُرْوَنَا وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ هَٰذَا لَنُثْرِكَ عَلَىٰ مَا جَاءَ والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة وطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يات ربنا به مجرما فان له جهنم لما يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم ودرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا فَأَذْعَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَأَشْيَهُوهم مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ لَفِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي اينَ كُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَنَّاتِ الطُّورِ لَهُمُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 فَأُرِئَ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قومك فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسْتَامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمٍ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّ وعدا حسنا أفطار عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع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 تابعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال أَيْتَاهُم ضَلُّوا أَلَا تَتْبَعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي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 قال بصرت بما لم يبصروا بِهِ فقبضت قبضة من سر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر لا فََّ نُحَِطَ النَّهُثُمََّ لَنَسِ فَن النَّهُ فِيَم إِنَّمَا فُلْ لَشَيْءٍ إِنَّ الْعِلْمَ كَذَلِكَ كَانَ الْقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ بَأْسٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يَوم يُ فَغُ فيِي الصّ وَنَحشُرمُجرمينَ يَومَائِذِزُقَّ ييتَخَافَتَُ بَينَهُ مُ إَّ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة اللبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ف فَيَذَرُهَا ق ص الصَّ فََّ تَرَفِيه وَجَ وَل أَمتَ يَومَائِذتَ بِرُوند لا عوج له وخشعة لصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من قال لي فات وهو مؤمن فلا يخاف المر ولا هم وَكَذَلِكَ أَزَل النَّهُ قُرآَ النَّارَابِ وَصَفنَّ فيِيهِ مَِ الوعدِلََّ يتَّقُونَ أَو يح دِثُ لَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَذْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا لم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقل أَكَلَ مِنها فَبَدَت لَهُ مَسَاوِئُهُ وَطَفِقَ يَخْصِفُ ثِيَابَهُ عَلَىٰ مَا يَرْتَجِي الْجَنَّةَ وَعَصَىٰ تاب عليه وهدى قال اهبطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى دَبَعَ هُدًى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَا نَعْرِضُ عَن ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وَكَذَِكَنَ جُزمَ نَ الصرَفَ وَلَ يُومِم بِأََاتِ رَِّ وَلَا عَذَابُ لَا خِرَةِ أَشََدُّ وأبقى فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَدَ لَكُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد بَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى وأمره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا له لا ياتينا بآية من ربه أولم تاتيهم بينة ما في الصحف الأولى أُم بِعَذاَابِِّم قَابَلِجِي لَ قَاور ربَنَ لَ قَاورَ ربَّّن آلَ غُرلَ أَرُسَلتَ إِلَِ ل قَضَلأََّ بَِّ وَنَغذ قُلكُ مُ تَرَ بِصفَتَ رَبَصوفَ سَتَعََّمُونَ مَ نَص أَ الصاطِ السَّو وَمَان